إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله هو أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.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 وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجه على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما في وقت القائلة ووقت القائلة هو ما قبيل الظهر وكان الناس يأوون في الغالب إلى بيوتهم من شدة حر الشمس وقد كان الناس في السابق كما تعلمون يصلون الفجر ثم يخرجون إلى أعمالهم هذا إلى رعي غنمه وهذا إلى مزرعته وهذا إلى دكانه وهذا إلى بنائه فكل رجل يشتغل بحاجته ثم إذا اشتد الظهر قبيل الزوال قبيل الأذان أو إلى بيوتهم ثم إذا خرجوا لصلاة الظهر بعد ذلك أكملوا ما كانوا يعملون فكان الناس يؤون إلى بيوتهم في القائلة قبيل الظهر وقد ذكر الله تعالى أن هذا موجود أيضا في الأمم السابقة فإن موسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فهو قد خرج في وقت ما قبل الظهر لما كان الناس يؤون إلى بيوتهم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وفي الحر الشديد مضى يمشي حتى وصل إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها فاستأذن ودخل وإذا فاطمة عرف صلى الله عليه وسلم في وجهها أنها متغير متغيرة الوجه وكأن البيت قد حدث فيه شيء فقال عليه الصلاة والسلام لها أين ابن عمك لم يقل أين علي وإنما ذكرها بالرحم حتى وإن وقع بينك وبين زوجك بين زوجك مشكلة فإنه يبقى بينك وبينه قرابه قال أين ابن عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي كان بيني وبينه مشكلة فغاضبني غضب عليا ثم خرج ولم يقل في البيت لم ينم نومة القيلولة في البيت وهذا أيها المسلمون من عقل سيدة نساء العالمين فاطمه رضي الله عنها فإنها لم تفصل المشكلة للنبي عليه الصلاة والسلام ولم تنشر غتيله عندها ولم تنشر عنده ولم تفصل للنبي عليه الصلاة والسلام أسرار بيتها كلا وإنما من عقلها ذكرت كلاما مجملا أجابت السؤال بجواب مجمل قالت كي كان بيني وبينه شيء شيء نكره وذلك أنها لم تشأ أن تخرج أسرار بيتها حتى وإن كان عند أقرب الناس عند أبيها صلى الله عليه وسلم وهذا من العقل أن الزوج والزوجة لا ينبغي أن يخرج أسراره عند كل أحد إلا إن كان يستفتي في مسألة طلاق أو ما شابه ذلك أما أن تتحدث عند أصحابك واحبابك وأقربائك وأمك وأبيك واخوتك وأخواتك وكأن بيتك من زجاج الكل ينظر في داخله فهذا من السفة ولذلك قالت رضي الله عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة في حينها قالت كان بيني وبينه شيء وكأنها تقول وقع بيني وبينه مشكلة كما تقع في كل البيوت فلا يدل ذلك على سوئه ولا سوءي ولا على دناءته أو دناءتي ولا على قلة عقله او قله عقلي كلا بل وقع كما يقع من البشر عموما كان بيني وبينه شيء فغاضبني ومن عقل علي رضي الله تعالى عنه وحكمته أنه لما وقعت المشكلة بينه وبين زوجته لم يبقى في البيت أمامها لأنه لو بقي أمامها لاشتغل الشيطان يوسوس فربما ذكره شيئا أو ذكرها شيئا أو أثارهما وأغضبهما فهو قد ابتعد حتى يخف غضبه ويخف غضبها ثم يرجع بعد ذلك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي لم ينم نومة القيلولة عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لانسان معه كان بلال رضي الله عنه أو غيره كان في خارج البيت ينتظر كان يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال انظر اين هو انظر اين هو فخرج ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هو في المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليسترضي صهره يسترضي زوج ابنته ليقضي على المشكلة قبل أن يزيد فيها الشيطان بوسوته فإن الشيطان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ويأمر سراياه يأمر الشياطين بالإفساد ثم يجيئون إليه وكل واحد منهم يخبره بما فعل فهذا يقول ما تركت فلانا حتى نام عن الصلاة والثاني يقول ما تركت فلانا حتى سب أو لعن أو اغتاب ثم يأتي أحدهم ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته فيقول له الشيطان أنت أنت يعني أنت المقدم على غيرك أنت أشدهم إفسادا اذ فرقت بينه وبين امرأته فربما فسد الزوج وفسدت الزوجة وفسد الأبناء وفسدت العلاقة بين العائلتين كلها أنت أنت ثم يضع على رأسه التاج تعظيما وتبجيلا له خرج عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فلما دخله قال انظر أين هو يعني أين هو في المسجد قال يا رسول الله في فيء الجدار نائم فأقبل عليه الصلاة والسلام وإذا علي رضي الله تعالى عنه صهره وإذا هو رضي الله عنه قد نام وسقط رداؤه عن كتفه وظهره وكانوا يلبسون كلباس الإحرام الرداء والإزار فمع نومه سقط الرداء عن ظهره والتفق جسده الطيب التصق بالتراب وصار هذا التراب منتثرا بحبيباته على كتفيه وعلى ظهره وهو نائم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره وعن كتفيه ويقول قم يا أبا تراب مترطفا معه ممدحا له والا فعلي هو ابو الحسن قال قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب وهو عليه الصلاة والسلام واقف وعلي المفتجع فقام علي رضي الله تعالى عنه وقوله صلى الله عليه وسلم قم بمعنى قم وارجع إلى بيتك ليس قم استيقظ وإنما قم قف فإذا وقف إلى أين أذهب يذهب إلى بيته وقضى صلى الله عليه وسلم على المشكلة مباشرة وكان علي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك من أحبكناه إليه أن يكنا بأبي تراب لما كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام إن وقوع المشكلة بين الزوج وبين الزوجة لا يدل دائما على سوءك أو سوئها ولا على سوء أخلاقك أو سوء تعاملك هذا أمر يقع بين الناس كما يقع أي أمر في البيوت وإنما الكلام أن لا يخرج الإنسان هذا إلى غيره وأن لا يسمح للشيطان أن يعظمها وأن يضع فيها الحطب فتشتعل النار أكثر وقد وقعت المشاكل الزوجية في بيت أطهر الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل أبو بكر يوما رضي الله عنه أقبل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته عائشة فلما أقبل إلى الباب وحركه ليطرقه وإذا به يسمع صوت عائشة ابنته وهي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وكأن بينهما شيء فهي ترفع صوتها وهي تتكلم فغضب أبو بكر كيف ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كيف ترفعينه وجعل يحرك الباب ليدخل وقال ائذنوا لأبي بكر ائذنوا لأبي بكر ثم دفع الباب ودخل وأقبل على ابنته رافعا يده ليضربها وهي يقول يا ابنة أم رومان يا ابنة فلان كانه يتبرأ من فعلها ومن نسبتها اليه قال يا ابنة امي رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يده ليضربها ولم يكن لعائشه رضي الله عنها شيء تأوي اليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت تلوذ خلفه والنبي عليه الصلاه والسلام يدفعه عنها وابو بكر يأتي من يمين ومن شمال حتى يضربها من شدة غضبه وهي تلوذ بظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها وكان مما قال لها اما رايتني منعتك عن الرجل يعني أنا لو أريد أن تضربي لتركتك وابتعدت عنك لكن أما رايتيني منعتك عن الرجل أما رأيتني منعتك عن الرجل فابو بكر خرج ثم لم يصبر ورجع ليضرب وهكذا الإنسان إذا غضب غضبا شديدا تجد أنه ربما ضرب ثم خرج ثم شعر أنه لم يشف صدره فرجع ليضرب أخرى فرجع أبو بكر لأنه يشعر أنه لم يفعل ما يجب عليه من التاديب فرجع ودخل البيت وإذا هما يتضاحكان يتضاحكان على الموقف الذي حصل كيف تحتمين بي وأنت غضبا علي وكيف تحميني أنت وأنت غضبان علي وجعل يتضاحكان فدخل أبو بكر فلما رآهما يتضاحكان قال سبحان الله والله ما رأيتك اليوم عجبا قط من غضب يعقبه رضا كأنه يقول جرت عادة الناس أن الغضبان يتمر بغضبه اليوم واليومين والثلاثة وأنتما غضبكما لم يتغرق إلا وقتا لا يكاد يذكر قال والله ما رأيتك اليوم قط من غضب يتبعه رضا ثم قال أدخلان في سلمكما كما أدخلتمان في حربكما والله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قد تكره زوجتك لكن يكون منها أولاد تقر بهم عينك وتصلح بهم حياتك ويكون من خلالها رزق رزقك الله تعالى إياه بإكرامك وإحسانك إليها وتحملك لأذاها وهي قد تكره زوجها لكنها تتحمله فيكون من جراء ذلك لها من الخير والرزق والعافية والصلاح في بدنها وفي أولادها يكون من تعويض الله تعالى لها ومكافأته لصبرها يكون هناك أشياء ربما لم تكن تتوقعها ولا تتصورها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائكم ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا غضبها زوجها أقبلت فوضعت يدها في يده وقالت والله لا أذوق غمضا حتى ترضى والله لا أذوق غمضا حتى ترضى نسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ونجعل يجعلنا المتقين إماما كل ما تسمعون استغفر الله الجيل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام غضب رجل امرأته في عهد عمر رضي الله تعالى عنه فاقبل هذا الرجل إلى عمر ليستشيره في تطليقها فلما اقترب من الباب سمع صوت امرأة عمر ترفعه عليه وعمر رضي الله تعالى عن من هو في قوته وشجاعته وهيبته الناس يهابونه كما قال يهتز كثرا على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الناس تخشاه ومع ذلك زوجة عمر ترفع صوتها عليه فالرجل حرك الباب ليطرقه فسمع هذا فولى فخرج عمر لينظر من عند الباب وإذا الرجل ذاهب فناداه قال ما تريد قال يا أمير المؤمنين جئت إليك أشتكي امرأتي ولسانها وإذا امرأتك أعظم منها كيف تصبر عليها يا أمير المؤمنين فقال عمر يا رجل إنها مربية أولادي وصاحبتي في فراشي وغاسلة ثيابي وطابخة طعامي ومؤنستي في وحدتي فلا أصبر على بعض خلقها لاجل ذلك وكان هناك رجل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اسمه أبو عدره الدؤلي كان كثير الطلاق للنساء فلامه عمر وقال أنت تعبث بالنساء قال إن لي عذرا أن أطلقهن قال لا عذر لك لا عذر لك لماذا تطلقهن لا عذر لك وكان قد تزوج امرأة من مدة يسيرة فأخذ بيد عبد الله بن الأرقم وقال تعال معي إلى بيتي ثم وقف عند الباب وقال يا فلانة قالت لبيك زوجة قالت لبيك وبينه وبينها الباب فقال انشدك بالله الذي رفع السماوات وبسط الارض انشدك بالله وجعل يقسم عليها ايمانا غليظه هل تحبينني ام تبغضيني فقالت اما اذ نشدتني بالله فوالله اني لابغضك ما دام حلفتني واقسمت علي انا اجاملك واتلطف معك لكن ما دام حلفت علي و اويتني الى ضيق فاني ابغضك فقال هاه اشهد اشهد يا ابن الارقم ثم مضى الى عمر ليشهده على طلاقها فلما وصل الى عمر قال يا عمر كان من الامر كذا وكذا وهذا عبد الله ابن الارقم يشهد فقال عمر لن لن اسمع شهادته يعني لا يحتاج ان اسمع شهادته وهل كل البيوت تبنى على الحب ولماذا تستحلفها لماذا تستحلفها كم من امرأة أو كم من زوج لا يحب امرأته لكنه يبقى معها لرعاية أولاده أو ربما لما يجد أحيانا من رحمة في قلبه وكذلك هي قد تجد هذا قال لم تستحلفها ثم قال ولو أنها كذبت لما كان عليها حرج فإن كذب المرأة على زوجها لإرضائه وكذب الرجل على امرأته لإرضائها جائز ثم قال عمر وهل البيوت تبنى على الحب أين الموده أين الرحمة أين سكن النفوس هذه الأمور أيها الاخوه الكرام مما كانت صحابة رضي الله تعالى عنهم ينشرونها بينهم لتستقر بيوتهم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونجعل بيوتنا فيها الموده والرحمة والسكن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم مكن للحق وأهله في اليمن اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام واعمر ديارهم بالخير يا رب العالمين اللهم واحفظ جنودنا على الحدود اللهم داوي, جرحاهم اللهم داوي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا وانصرهم يا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا وكل أهلنا في مصر وفي السودان وفي تونس وفي العراق وفي كل وفي فلسطين وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يأدى الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والاعمال وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك سائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين